بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم قاسم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 من الرحمن محدث إلا كانوا عنه عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أنبتنا فيها إلى الأرض كم أنبتنا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ يروا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 وَإِذ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلهارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلهارون ولهم علي يذن فأخاف أن يقتلون ولهم علي يذن خاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون إنا معكم فأتي يا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني أرائل قال ألم نربك فينا وليدا ولمستفينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولمستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لم قال إن رسولكم الذين أرسل إليكم لم قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قال لئذ تخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى صه فإذا هي ثعبان مبين، فألقى صه هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين، ونزع يده فإذا هي بيضاء.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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأ أتوك بكل سحر النали. أتوك بكل سحر النали. فجميع السحرات لميقات يوم معلوب. فجميع السحرات لميقات يوم معلوب. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أن لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين. قَالُوا مَن جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَنَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون.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 فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن أذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. إنه لك الذي علمكم السحرة فلا تعلمون. لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين. أجمعين. قالوا لا ضير. قالوا لا ضير. إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّ نَقْمَ أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ 121. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 122. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أرسل في العون في المدائن حاشرين فأرسل في العون في المدائن حاشرين إنها أولئل شرثمة قليلون إنها أولئل شرثمة جميع وإنا لجميع حاضون، فإن لجميع حاضون، فأخرجناهم من جنات وعقول، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأثبعهم مشرقين. فأثبعهم مشرقين. فَلَمَّا ثَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا ثَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ wala kullu inna ma 113. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 114. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا إله إلا الله والله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا آية وما, وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِدْرِيسَ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجرنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا بل قال أفرائيتم ما كنتم تعبدون؟ قال أفرائيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وأباؤكم الأقدامون. أنتم وأباؤكم الأقدامون. فإنهم معذولين. إلا رب العالمين فإنهم ما لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسبين وإذا مرض فهو ويشفين وَإِذَا مَرِضُّ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يُغْفِرَ لِخَطِئِي يُمَدِّينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يغفر لي رب خاطئ يوم الدين هب لي حكمه وانحقني بالصالحين ربي هب لي حكمه بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسانا صادقا في الاخرين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 وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزة الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ من دون الله هل ينصرون؟ أنكم أو يتصيرون، فكُبِقِبُ فيها هم والغاوون فكُبِقِبُ فيها هم والغَوُون، وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس أيماؤ؟ قالوا وهم فيها يختصون. قالوا وهم فيها يختصون. تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سَوِيكم بِرَبِّ العَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لا آية. إن في ذلك لا آية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المرسلين, الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون قال لهم أخوهم نوح ألا تتتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجوب وما أسألكم عليه من أجوب إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المر قال ربي ان قومي كذبون قال ربي ان قومك كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فاتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين ثم بعد الباقين إن في ذلك لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن في ذلك لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له والعزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقول. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقول. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فتقواه وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل وما أسألكم عليه من أجل إن أجر يئلا على رب العالمين إن أجر يئلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون اتَّقُونَ بِكُلِّ عَيْنٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّنَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ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 ان عام وبني وجنات وعرون وجنات وعرون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين ان هذا وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين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 وزروعي ونخل قلعها هضيم وزروعي ونخل قلعها هضيم وتنحطون من الجبال بلوط فارهين وتنحطون من الجبال بلوط فارهين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأ. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْنَحُرُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ, قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم.قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم.ولا تمسوها بسوء فإن يأخذكم عذاب يوم عظيم.ولا تمسوها بسوء فَيَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ النَّعْضِمِ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنتم قوم عادون. بل أنتم قوم عادون. قالوا لئلا متنا تهيأ لوط ل تكون من المخرجين. قالوا إن لم تنتهي روتنا تكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القائلين. قال إني لعملكم من القائلين. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجئناه وأهله أجمعين. فنجئناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمّرنا الآخرين. ثم دمّرنا الآخرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّطْرَ فساء, فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين وما إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 فأخذهم عذاب يوم الظلم. إنه كان عذاب يوم النعيم. إنه كان عذاب يوم النعيم. إن في ذلك لا آية. إن في ذلك لا آية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين.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 على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبور الأولين. وإنه لفي زبور الأولين. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لهم آية أي علمه بَنِي أُبَنِّي إسرائيل؟ أو لم يكن لهم آية أي على بعض فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى. لا يؤمنون بني حتى يروا العذاب الآليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشون. فيأتيهم بغتة وهم لا يشون. فيقولون هل نحن مذرون؟ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُضْطَرُّون أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مُتْعَنَّاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مُتْعَنَّاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ لا اغنا عنهم ما كانوا يمتعون لا اغنا عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قويه الا لها من ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون وما ي غَيْرَ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ لَمَعْزُولُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وأنذر عشيرتك الأقربين، وانذر عشيرتك الأقربين، وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ان نصرك كذ كل اني دري من ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقو الذي يراك حين تفو وتقلبك في الساجدين وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل يُلقون السماء وأكثرهم كاذبون. يُلقون السماء وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاون. والشعراء يتبعهم الغاون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون؟ انتم وان لهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا بعدما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَرْبٍ وليبون <تصفيق>